في الله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبئين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشذهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ